ادفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزكى ادفيت على الحسن 我就, I don't... سِنْ يَا رَبُّ لَنَا الْخُلُقَى طَهِرَهُ فَلَا يَحْوِي نَزَقَى